كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد انتهينا في المرة الماضية من ترجمة عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. وكنت وقفت قليلا عند الخبر الذي رواه أبو نعيم في كتاب الحلية من طريق نافع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا فاتت صلاة العشاء في جماعة قام الليل كله ولي تنبيه ثم أدلف إلى ما أريد أن أتمم الكلام عليه قبل البدء في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قال لي بعض إخواني أنني ذكرت في الحلقة الماضية حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار ويلتقون في صلاة الفجر والعشاء قال أنني قلت هكذا وذكر العشاء سبق لسان إنما الصحيح الذي ورد في حديث أبي هريرة أن ملائكة الليل والنهار يلتقون في صلاة الفجر والعصر هكذا رواه جماعة من التابعين أو جماعة التابعين عن أبي هريرة هكذا رواه موسى بن يسار ورواه الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ورواه أبو صالح رواه همام بن منبه وغيرهم عن أبي هرايث رضي الله عنه أنهم جميعا قالوا الفجر والعصر ولم يذكر أحد منهم العشاء فهو سبق لسان مني فأنا أرجع عنه ومن تلقى المعلومة خطأ فليصحح التنبيه الثاني أنني قلت في المرة الماضية حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله وذكرت طرق الحديث على سبيل الإجمال وكنت أردت أن أتكلم في المرة الماضية عن اختلاف الرواة على سفيان الثوري رحمه الله في هذا الحديث لأدلل على شيء علماء الحديث متهمون من قبل من يعملون عقولهم سواء كانوا من مدرسة الرأي أو كانوا من مدرسة الاعتزال يقولون علماء الحديث لا يعتنون بمتون الأحاديث كل شغل علماء الحديث إنما هو في الأسانيد إنما المك قد يشتمل المتن على علة ومع ذلك فعلماء الحديث لا ينبهون على علل المتون عادة وأقول هذه فرية بلا مرية بل الذين بينوا اختلاف الألفاظ في متون الأحاديث هم علماء الحديث لكن لا يسلكوا إلى المتن إلا عن طريق الإسناد لو افترضنا أن إسنادا ما فيه راون كذاب أو متروك لأي شيء أنظر في المتن المتن لا قيمة له حينئذ إنما أتكلف النظر في المتن إذا صح الإسناد فقبل أن أعمل في المتن لابد أن أنظر في الإسناد اختلاف الألفاظ الواردة في جمهرة الأحاديث النبوية مبناها أساسا في ترجيح لفظ على لفظ مبناها على النظر في أحوال الرواه من الذي روى اللفظ اللفظه دي فلان الفلان طب اللي روى اللفظ فلان فلان الفلان. طيب أنا لما أحب أوزن فلان أمان فلان عشان أعرف أي لفظتين هي الأصح وهي التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهم أنظر في حال الناقل الذي نقل هذا هل هو ثقة ثبت والثاني ده أقل منه الضبط والاتقان ولا لا إذا حصل نوع من التفاوت بينهما يبقى الترجيح عند علماء الحديث للأحفظي والأضبط والألجم لشيخه وينظرون في قراء نشتى يعني مثلا أهل مصر اضبطوا لحديث مصر من المدنيين وأهل المدينة اضبطوا لحديث المدنيين من أهل الشام وأهل الشام أضبط لحديث الشاميين من أهل الجزيرة وهكذا يعني هناك قراء نشتى علماء الحديث يعتمدون عليها في الترجيح إذا كان الراو ده ثقة ثبت وده ثقة ثبت أنظر هل يمكن الجمع ما بين اللفظتين ولا في تضاد مش قادر أجمع بينهم برضو دي لها أصول يعني الجمع بين المتون المتنفرة لها مئة وجه وواحد تجمع يبقى بين الوجه الأول ما نفعش يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى الخامس يبقى العاشر لحد ما تصل إلى مئة وجه فأين المتناني الذان يتنافران تنافرا ولا يلتقيان من مئة وجه فدي كلها المسألة دي كلها لها قواعد مش المسألة كده ضربة لازم او زي ما كانوا بيشتموا علماء الحديث زمان يقولون قول الشاعر زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها الا كعلم الاباعري لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر هو يقول لكم ما بس يشيلوا المتون يحملوها لكن مش فاهمين حاجة زي البعير بالضبط تحمل عليه ذهب زي تحمل عليه ظلط هو كل حمل عند البعير شايل الحمل لكن شايل هل شاي يفرغ بين الشيء النفيس والشيء المرزول لا هو كل حمل والسلام فكانوا يتهمون علماء الحديث أنهم كذلك أنا حبيت الحقيقة أنني أجعل حديث عثمان بن عفان من صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أنا عايز أخذ الحديث ده كشريحة كنموذج ومثال عشان أبين علماء الحديث إزاي بيتصرفوا في المتون إذا كان فيها زيادة انا كتبت الحديث هوت على الصبور عشان برضو انتو تاخدوا بالكم من الكلام ده الحديث ده بيرويه عثمان ابن عفان رضي الله عنه يرويه عنه عبد الرحمن ابن ابي عمرة يرويه عنه عثمان ابن حكيم يرويه عنه سفان الثوري يبقى الاسناد الثوري عن عثمان ابن حكيم عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي المتنان الأول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله ده المتن الأولاني المتن الثاني من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى العشاء والفجر فكانما قام الليل كله ايه الفرق بينهم الشطر الاولاني من الكلام ثليم متفق الشطر الاولاني المتعلق بالعشاء الاثنين زي بعض بنصلي العشاء في جماعة فكانما قام نصف الليل وده بنصلي العشاء في جماعة فكانما قام نصف الليل ايه الاختلاف الوارد في الفجر هل من صلى الفجر وحده في جماعه فكانما قام الليل كله ولا لابد ان يضم العشاء الى الفجر زي اللفظ الثاني حتى ياخذ الليل كله بمعنى رجل صلى العشاء في جماعه فده خد نص الليل كانما قام نصف الليل خلاص دي احنا مش مختلفين فيها طب الفجر هل لأجل أن يأخذ أجر قيام ليلة كاملة إذا صلى الفجر لابد أن يكون صلى العشاء قبلها في جماعة ولا لا طب لو صلى الفجر وحده في جماعة وما صلى العشاء في جماعة بس صلى الفجر في جماعة يأخذ كأنما قام الليلة كلها طب هذا في, في اختلاف أنا عايز أعرف القصة دي بها أي اللفظين أرجح الفجر وحده إذا صلاه كأنما قام الليل كله ولا لابد أن يضم الفجر إلى العشاء عشان ياخد الليل كله الحديث ده زي ما احنا شايفين بيروي عثمان بن عفان رضي الله عنه وبيروي عبد الرحمن بن أبي عمرو عثمان بن حكيم الثوري الإسناد من عند الثوري إلى عثمان واحد مش مختلف يبتدي الإسناد من تحت الثوري يتفرعه انا كتبت اسماء الرواه الذين رووا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله قالوا الفجر لوحده ما جابوش العشاء الجماعه دول اللي رووا عن الثوري عبد الصمد بن حسان وطبعا انا كاتب لكم جنب كل راوي من الذي خرجه برموز ادي عندنا عوانة اللي هو ابو عوانة الإسرائيلي صاحب المستخرة على صحيح مسلم. يعني رواه عبد الصمد الحسن موجودة في أبي عوانة. ورواه عبد الرزاق من الإمام الصنعاني ده عند مسلم. ورواه عبد الرحمن بن مهدي ده عند الإمام أحمد حم. وراه بن عايم الفضل الدوكي عند عبد بن حميد وابن خزيمة وعند أبي عوانة. ورواه محمد بن عبد الله اللي هو أبو أحمد الزبيري ده عند مسلم. أدي عند أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الخمسة دول قالوا حدثنا الثوري عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان ده. الخمسة دول يقولون الفجر وحده جميل إن الجماعة التانين بقى دول اللي هو أبو نعيم الفضل من دكين ورويته عند ابن حبان عبد الرزاق بن همام الصنعاني عند الإمام أحمد إسحاق بن يوسف الأزرق عند أبي داود وأحمد بشر بن السري عند الترمذي محمد بن عبد الله اللي هو أبو أحمد الزبيري ده عند البزار الأربعة دول أو الخامسة دول برضو يرون الحديث عن الثوري عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان فقالوا عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أرجو إن يكون لفت نظرك إن فيه رواه مشتركين بالاثنين، يعني رمين الرواة مشتركين بالاثنين، عندك عبد الرزاق وأدي عبد الرزاق، وعندك أبو نعيم ها وأدي أبو نعيم، وعندك محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري وأدي أبو أحمد الزبيري. يبقى ثلاثة من الرواه أو رو روا الوجهين. عن سفيان في جماعه انفردوا وجماعه اشتركوا يبقى ده في نوع من, من الاضطراب الظاهر في حد غلطان في, في القصه دي لا سفيان الثوري امام كبير عثمان بن حكيم ابو سهل كذلك عبد الرحمن بن ابي عمره كذلك أئمة أثبات علماء الحديث بقى يقول لك إذا روى الحديث خد قواعد عندك بقى إذا روى الحديثة جماعة عن عالم زي سفن الثوري إحنا عندنا الجماعة دول أدي خمسة وأدي خمسة بينهم ثلاثة مشتركين إذا الجمهارة دول كلهم رووا الحديث عن الثوري بإسناد واحد أهو فاختلفت الألفاظ أو زادت لفظة على لفظة فإذا كان هناك رواه أثبات رووا الوجهين يبقى اللفظتين صح لكن لو افترضنا بقى إن الجماعة دول الخمسة دول رووا اللفظ ده قالوا الفجر فقط والخمسة دول قالوا العشاء والفجر إحنا هنعمل بقى موازنة بينهما من أوثق من من وند الحكم للأوثق والأكثر فأنا عندي هنا العشاء والفجر هو البحث هنا لزادت لفظة العشاء في الروايه الثانية قال لك الحكم حينئذ للزائد طالما ان جماعة من الثقات احنا عندنا ثلاثة عندنا عبد الرزاق وعندنا ابو نعيم الفضل بن ذكين وعندنا ابو احمد الزبير والتلاتة ثقات لا سيما الفضل بن ذكين انا لو هرتبهم من حيث الثقة في الثوري هحط الاول الفضل بن ذكين هحط عبد الرزاق وهدين هحط ابو احمد الزبير يبقى الحكم حينئذ لمن زاد لا سيما ان التلاتة دول راوا اللفظين معا يبقى الصحيحه أنه من أراد أن يحظى بالليل كله كأنما قام الليل كله يبقى يشترط له أن يكون قام العشاء يبقى كأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال العشاء يأخذ نص الليل حتى لو أمش الفجر لكن لو أراد أن يقوم أن يأخذ يجرب الليل الليل جميعا يبقى لازم يأخذ العشاء مع الفجر يبقى يفهم من كده أن من صلى الفجر في جماعة ولم يصلي العشاء في جماعة لا يأخذ قيام الليل جميعا حملا لهذا اللفظ على هذا اللفظ يبقى لازم عشان تاخد الليل كله يبقى لازم تكون صليت العشاء في الأول جماعة وتصلي الفجر في جماعة ده ده طريقة بقى المحاكمة بين الألفاظ المختلفة لا تكون مبنية إلا على رواة الاسناد المساله مش مساله ترجيح عقلي محض لا يفترض أن الذي زاد اللفظ الزائد رجل شيء الحفظ هذا هدر لا قيمة له وأنا لا أرفع له راسا وما بتعبش في الجمع ما بين المتون المتنافرة بقول سيء الحفظ تاك روايته على طول ولا نحكم إلا للراوي الثقة يبقى كل الألفاظ التي وردت مختلفة في الروايات مبنى الترجيح في الأساس على ثقة الرواة. يبقى لما علماء الحديث بيتكلموا أساسا على الاسناد إنما قصدوا تثبيت المتون أو تزييفها. فده يبقى إيه يبقى يعني نموذج عملي أنا يعني قلت أبتدي به وإنتوا لسه إيه يعني مفارفشين معايا لسه ما يعني أداة التحمل عندكم جيدة فنذكره كمثال. وإن شاء الله سبحانه وتعالى سأحاول أن أكثر من الأمثلة يعني لما أنا بشرح القاعدة وربما أجيب مثل أو مثالين ممكن القاعدة تتنسي لكن مع كثرة ضرب الأمثلة بيحصل تصور للقاعدة أرجو أن يكون المقام اتضح وأنا عارف أنه قد يكون فيه بعض الصعوبة على من يستمع لأن قبل ما ندخل في مسائل الترجيح المفترض أن احنا بندرس يعني بعض القواعد الحديثية وتكون مستقرة في الأذهان عشان خاطر تقدر تفهم الكلام ده بلا عناء ندخل بقى في الحديث حديث الباب الذي نشرحه وهو باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله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 وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك كلام عبد الله بن عمر ده اسمه موقوف ده حديث موقوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام اسمه مرفوع كلام الصحابي اسمه موقوف يبقى عندي في هذا المت جمعنا ما بين المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما بين الموقوف وهو كلام الصحابي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل تقدم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها وبينا حقارة الدنيا وأنها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء وأن حبها أصل كل خطيئة وما تنافر سنان في الدنيا إلا بسببها يشوف الرسول عليه والسلام يقول كما في حديث عوف بن مالك الذي رواه الشيخان قال عوف أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على هذه الجزية وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي ف. لما وصل أبو عبيدة إلى المدينة علم الأنصار أنه جاء بمال فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم تعرضوا له فتبسم وقال لعلكم بلغكم أن ابا عبيدة جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال أبشروا وأملوا ما يسركم والله ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم الفقر ملوش مشاكل كل واحد في الفقر مشتغل بحاله مشتغل بدفع غائله الفقر انما الغني مش مشتغل بوجوه الانفاق ووجوه الاستعلاء فهناك بون شاسع بينهما وانا اعرف رجالا كانوا اخوه ايام الفقر فلما رزقهم الله عز وجل بالمال صاروا اعداء لدرجة أنهم حاولوا أن يقسموا البلد زي شحتين كده يقول لك أنت ما تشحتش في المنطقة اللي أنا باشحت فيها هم عملوا كده قال لك المنطقة اللي أنا ببيع فيها أنت ما تبيعش فيها إذا ضبط واحد من هؤلاء باع في منطقة أخيه ولو على سبيل الخطأ نعمل أعدة عرب وهم كانوا فقراء كانوا مع بعض على طول إذا سألت عن واحد يقول لك عندي فلان سألت عن الآخر يقول لك عندي فلان الفقر مشاكله اقل بل بالعكس الفقر يشفق الفقير على الاخر بسبب المحنة بسبب المحنة يعني المحن تجمع شتات المتفرقين ولذلك اي واحد عايز يجمع الشعب عنده لابد ان يصطنع محنة يميلم شتات الناس زي ما حصل مثلا في دولة اليهود دولة اليهود آه انا قرات في آه كتاب الصراع العربي الاسرائيلي هذا النص سئل النص ده سئل الرئيس الاسرائيلي اليهودي بن جوريون سنة في فبراير سنه 67 لماذا آه يعني لا تسالمون العرب وهم يمدون اليد اليكم ليه مش عايزين السلام يعني وهم يمدون اليد اليكم قال الرجل كلاما فصيحا صريحا قال نحن شعب لا يحيا الا بعدو يا ريت يستوعب الكلام يا يستوعب الكلام نحن شعب لا نعيش الا بعدو فالا لم نجد عدوا صنعنا عدوا لان المجتمع اليهودي ليس لحمه واحده يهود شر يهود غرب يهود غرب دوله هم الصفوه السادة يعني الناس الكبار يهود شر دول ولاد البطه السوداء اللي هم الخدم اللي مالهمش لهمش قيمه مجتمع طبقي والمجتمع الطبقي من طبيعته أنه يغلي بسبب إيه؟ بسبب الحقد الموجود بين الطبقات طيب أنا حتى أزيل المشاكل دي أعمل إيه؟ اقول له هناك عدو يتربص بك هيئتي وهذا العدو عندما يأتي لن يفرق لبين غربي ولا شرقي فكله يتناسى الخصومات ويستحضر العداوة وحتى أنت لما مثلا يكون حتى في خصام مع جارك انت متخصم معه وفجأة سمعت صراخا في بيت جارك ايه اللي حصل مات عندهم ميت او ان ال... في حريقه في البيت على طول بتنسى العداوه اللي بينك وبينه وبتدخل على طول عشان تغيف هذا الملهوف او تشوف هذا الصارخ دي طبيعة المحن طبيعة المحن. يعني بعض الناس ايام الانتخابات الأمريكية اللي فاتت ظن بعض الناس ان الرئيس الامريكي الحالي اللي اخد الدورة تانية ده هيصعد في الانتخابات بسبب فشليه في حرب العراق وتحدث ناس كثيرون في الجرائد وابتاع وقالوا ان فرصة منافسه اعلى واقوى الذين يعرفون هذه الحقيقة ان الجمع الناس على عدو كانوا يعرفون ان الرئيس الامريكي الحالي ده هيكسب الجول ليه استطاع ان يجند كل ما يستطيع من المخابرات والامن القومي والكلام ده على الجمرة الخبيث وعلى الصواريخ العراقية وعلى ان في خطر بيهدد الولايات المتحدة الأمريكية استطاع ان يحسد القوة الاعلامية الكاملة ان في خطر حقيقي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية ولن يصلح في هذا الخطر غير اليد القوية وانه يضرب بغسم وما يبصش قدامه ويطلع بقى حتى تقريرات كاذبه ان فلان مات من جامرة الخبيث. فلان بيفتح المظروف لا بودره ام شميمها ام ميت على طول ويعمل ارصده وملايين ومليارات لمواجهة الجمره الخبيثة اللي جايه من العراق واحذر اي واحد يجي له ظرف جواب يفتح ظرف الجواب والكلام ده اشاع الرعب في المجتمع المجتمع كله صار لحمة واحد عشان يواجه الايه يواجه الارهاب هي دي طبيعه البني ادمين كمان المحن يجتمع بعضهم مع بعض فالرسول عليه الصلاه والسلام لما بيقول والله ما الفقر اخشى عليكم اه الفقير واقع في محنه محنه الفقر وانه لا يجد والفقير الثاني واقع في محنه الفقر وانه لا يجد طب تعالى حط مصيبتك على مصيبته ونرد نعيط احنا الاثنين فبين الفقراء تلاقي فيه نوع من التراحم والترابط الأغنياء لا بينهم تنافس بينهم كبر بينهم استعلاء ده عايز يدوس على ده وده عايز يزبط انه أحسن من ده وده عايز يقوله أنا معاه مليارات وانت معاك ملايين اخيها عليك انت معاك ملايين لكن أنا معاه مليارات ده ملايين مليارات ده انت معا معا معاك الوفات انت ساكن مش عارف الحي فلان انا ساكن في الحي فلان انت عندك بيت قد كيوات مئة متر انا عند فيلا بصور وجنينة والكلام ده هم الاغنيه كده إذا ما كانش الدين هو الذي يحكم الإنسان هم الأغنية بعلوش غير كده يدوس بعضهم على بعض غير الفقراء انظر إلى قول الله تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء يبقى لازم الناس يكون محتاجين يحتاج بعضهم لبعض لابد أن يكون هناك سادة وارعاع نشفو ونستحت هكذا تنتظم الدنيا وإلا فالطغيان يأتي بسبب هذا قال الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى ليه الرآه استغنى عشان كده من تلبس بشيء من الكبر لا يدخل الجنة لأن هذا المتكبر تكبر على غير حقيقة المتكبر حقيقة من لا يحتاج إلى أحد وهذا ليس لأحد قط على وجه الأرض هذا لله تبارك وتعالى ولذلك قال الله عز وجل الكبرياء رداءي والعظمة إزاري من نازعني عذبته من نازعني فيهما عذبته يبقى المتكبر في الحقيقة لماذا لا يدخل الجنة؟ أراد أن ينتزع صفة من صفات الله عز وجل وليس لها بأهل ليس أهلا أن يكون عنده ذلك لأنه فقير محتاج ده الإمام مالك رحمة الله عليه كان يقول إني لأستحي من ربي من كثرة ترددي على الخلاء انسان ينبغي أن يضع انفه في الأرض لأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين ويحتاج أن يسأل ربه في كل شيء حتى في شراك نعلم بل يحتاج إلى بني آدم هو المتكبر ده اللي رفع مناخره في السماء ده هو ده بينسك مأش عشان يكنس المكتب بتاعه ولا يلمع الإزازة عن المكتب ولا يكنس الأرض ولا يخدم نفسه ما صار ملكا ولا أميرا إلا بالخدم وإلا لو صار عاريا من هؤلاء لكان كالناس يصنع كل شيء بيده إنما صيره ملكا أو صيره اميرا خدمة الذين من حوله فقبيح جدا بالمرء أن يتلبس بشيء ليس له معه مقتضى وتامل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثلاث أصناف من بني آدم لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان لا مش ده الحديث اللي انا عايزه قال شيخ زانن وملك كذاب وعائل مستكبر التلاتة دول لهم ثلاث عقوبات لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا معذاب اليم ليه ليه ما كانش شاب زان ليه الشيخ زان لان الشيخوخة مظنة فناء الشهوة فاذا زنى مع عدم وجود مقتضى للزنا كشدة الشبق وشرخ الشباب يبقى خبيث ملك كذاب طب ده الختم في ايدك تستطيع ان تفعل كل شيء لماذا تكذب قد يفهم ان يكذب الرجل اذا وقع في ورطه لينجو وانا لا ليس بهذا احل الكذب يعني لكن ممكن اقول لك قد يكون له مقتضى له داعي ان يفعله برغم انه ملوم ها ملوم لكن ممكن بعض الناس يقولك اه كان رابطه الطير هيدخل السجن خاف جبن طب لكن هذا الملك من الذي فوقه يبقى خبيث عائل مستكبر فقير ومستكبر قال لا امال لو معك فلوس كنت عملت ايه طب ده أنت لا تملك وسيلة التكبر ولا الترفع على بني آدم زي الغنى ومقصدش العفيف الفقير العفيف لا الذين يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف مش دون ده إنسان عنده كرامة لكن بنتكلم في فقير ومع ذلك عنده كبر مناخره في السماء ليس ترفعا ولكن بيستعلي على الخلق طب وانت فقير ومال لو معاك فلوس كنت تغربتون بالمار لو معاك فلوس يبقى انما قبح فعل هؤلاء لعدم وجود مقتضى فالغنى مع عدم الديانة كله مشاكل بعضهم يستعلي على بعض ويطغى ويستغني لا يذكر ربه تبارك وتعالى الا اذا وقع في ورق فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها أو كما تنافس الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم أن حق عليهم القول وتنزل عليهم عقوبة كما قال الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية، أمرنا مترفيها، ففشقوا فيها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية، أمرنا أي كثرنا، كثرنا مترفيها، فتصور بلد كلهم مليونيرات أو مليارديرات. وكله بيتنافس على الصعود ايه المتصور ان يكون اذا لم يكن ثمة تقى ان يدوس بعضهم على بعض وان يتربص بعضهم ببعض وان يقتل بعضهم بعضا ان الجماعه اللي زي دول باطن الارض اولى بهم من ظاهرها ليه لان الله لا يحب الفساد ودول اجتمعوا في قرية حق عليها القول بسبب الذنوب والمعاصي والتنافس على الدنيا ف الدنيا كلها مشاكل ما مدحها الله عز وجل في كتابه قط ولا مدحها النبي صلى الله عليه وسلم ابدا في كلامه إنما ما ورد من مدح الدنيا في كتاب الله عز وجل من حيث هي هي منافع للناس جعل لنا فيها معاش وأخرج لنا من بطنها الثمر آه هي من حيث هي هي معاش قوت الادمي إنما يخرج منها ولا تستقيم حياته إلا ببقاء الأرض بقاء عنصرها فكل مدح أو كل كل مدحن في كتاب الله عز وجل للأرض من حيث هي مقر للآدم وهي مكان قوته وغذائه أما الدنيا من حيث هي معنى فهي مذمومة في كتاب الله تبارك وتعالى ولذلك الذي يعني يطمئن إلى الدنيا يكره الموت انظر إلى قول الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ماوار بما كانوا يكسبون توضيح الكلام إن الذين لا يرجون لقاءنا ليه لأنهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وأصل الطمأنينة لا تكون إلا للقلب أصالة إذا, إذا ذكر اطمئنان الجوارح إنما هو فرع على طمأنان القلب الطمانينه دي عمل القلب لكن الجوارح إذا طمأنت يبقى أصلا القلب مطمئن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة لما يقول ثم يركع فيطمئن راكعا لا يطمئن راكعا إلا إذا طمئن قلبه اولا لأن العضو إنما هو جندي والقلب هو الملك والملك هو الذي يأمر عشان كده شوف مثلا في صلاة الخوف صلاة الخوف والمسلمون في ميدان القتال يقاتلون عدوهم لا تسقط عنهم الصلاة برغم ان لو, اذا يعني لو, لو, لو سقطت الصلاة في موضع كان احق ان تسقط وقت القتال داء الصلاة لا تسقط حتى في الالتحام وهم يضربوا بعض لا تسقط الصلاة انما يصلون ايماء ولا يضيع الصلاة انا بستغرب من اللي مضيعين الصلاه وقاعدين يترقعوا الشطرنج والدومينو والبتاع ده والكلام ده قاعدين قدام التلفزيون او قاعدين على اهاوي او قاعدين يتفسحوا والكلام ده والمؤذن يؤذن ولا يصلون والصلاه لا تسقط حتى في الالتحام وهم بيضربوا بعض يبقى يصلون ايمان يصلي براسه او يصلي بعينيه في في اثناء القتال لا يتركون الصلاه وتسقط عنهم القبلة إنما القبلة حيث, حيث كانت كان العدو العدو جاي من هنا أنا بوجه وجه من هنا حتى لو كانت القبلة كده فربنا تبارك وتعالى بعدما ذكر صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة قال في آخر الآيات فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة طب اللي بيضرب بالشيف والكلام ده وعمليه يصلي كده أقام الصلاة لا لم يقم الصلاة كما أراد الله لكن دي رخص حيث دعا الداعي خلاص فإذا اطمأننتم أي خلاص انتهى أمر العدو ورجعتم إلى بلادكم أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة يعني القلب بيطمئن بيبقاش مضطرب لأن في حل للتحام الكلام ده راح مش عارف يموت ولا لا وبعدين يعني كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن الشهيد فالأصل الاطمأنينة اصلها عمل القلب ولذلك ربنا سبحانه قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وقال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الطمئنة اللي هي آخر درجات السكون السكون ده مراحل آخر درجات السكون لطمئنان مطمئن يعني خلاص لا يحتاج إلى شيء آمن وبالمعنى ده تفهم قول الله تبارك وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول لو شلت مطمئنين من السياق الكلام ماشي قل لو كان في الارض ملائكه يمشون لنزلنا عليه من السماء ملك الرسول طب ايه معنى مطمئنين في الايه قال لك ما هو أصل المطمئن الذي وصل إلى درجة السكون لا يحتاج إلى شيء مطمئن عمل القلب وأصل ونهاية الشريعة كلها القصد منها اطمئنان القلب لوعد الله تبارك وتعالى ده الأصل وده الطريق إلى الجنة عشان كده أعلى النفوس جميعا النفس المطمئن عندنا نفوس ثلاثة النفس الاماره بالسوء والنفس اللوامه والنفس المطمئنه اعلى هذه النفوس الى النفس المطمئنه اللي هي داخله الجنه ولا تطمئن الا بالايمان فقال الله تبارك وتعالى لا احد يستغني ابدا عن أن ينزل الله عز وجل إليه ما يسدده لا يستطيع أبدا أن يهتدي بنفسه ولا أن يقيم قدميه على الصراط دي مسألة خارجة عنه إنما الذي يقيمه ويجعل الإيمان في قلبه هو الله عز وجل عشان كده بص للآية, للآية دي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 لفظه يهدي جت ثلاث مرات ولفظه الحق جت ثلاث مرات شوف بقى الهدايه عديت الى الحق بانا حرف ارجع معايا للايه وركز قل هل من شركائكم من يهدي الى الى عديت الهداية هنا بإله عديت للحق بإله قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق مش إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق تاني هو إلى مش لي أحق أن يتبع أم لا يهدي الا ان يهدا. ايه معنى الكلام ده قال لك الهدايه التي عديت باله معناها هدايه الدلاله والبيان والتي تعدى باللام معناها حقيقه الهدى حقيقة الهدى طب هداية الدلالة والبيان إنما هي للأنبياء ولأتباع الأنبياء لا يملكون أكثر من هذا كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال له إنك لا تهدي من أحببت أي لا تستطيع أن تجعل الإيمان في قلب من أحببت إنما هذا لله وحده الذي يجعل الإيمان في قلب العبد إنما أي إنسان فينا كل ما يستطيع أن يدل على أن يهدي إلى ولذلك في حق الله عز وجل ما جاتش إلى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق ولذلك أهل الجنة قالوا إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا مش إلى هذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نفس المطمئنة دي هي النفس المحسورة إيمانا بتسديد الله عز وجل لها واقامتها على طريق الحق فقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ليس بهذا الاطمئنان يستغنون عن إرشاد الله إياه بل هم مفتقرون إلى من يدلهم على مراض الله تبارك وتعالى فليس كل شيء تتصور أنه يؤدي بك إلى الله يؤدي بك إلى الله إلا عن طريق دلالة إلا عن طريق دلالة قال هم المشركون زمان مش لما كانوا بيطوفوا بالبيت كانوا يطوفون عرايا قال ليه تطوفون عرايا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتص. يعود يصفروا وهم بيطوفوا حولين البيت ويطوفوا عرايا طب انتوا ليه بتطوفوا عرايا قال لك لا نطوف بثياب عصين الله فيه طب انت يا بني ادم الكفر جواك الهدوم مالها ومال الموضوع بقى يعني الكفر والفسوق والعصيان جوه قلبك طب ما تطلع قلبك بقى وترميه بره ولا تسلخ جلدك اذا, اذا كنت محقا فيما تقول لكن تخلع الهدوم وتقول لا لا نطف بثياب عصينا الله فيها فدول يظنون ان هم لما بيعملوا كده يتقربون إلى الله عز وجل هناك أناس زي المبتدعه مثلا يفعلون البدعة يتقربون بها إلى الله عز وجل وعملهم مردود عليه ولا يقبل الله عز وجل عمل مبتدع حتى يدع بدعته وفي هذا الجنس يقول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا لا أقصد الآية تخص هذا الجنس وحده لكن لأننا أتكلم عنه وإلا فالآية عامة في الكافرين والمبتدع من المبتدع من هذه الأمة أو الكافرين من الأمم السابقة أو من الأمم اللاحقة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع يعمل العمل اللي هو حكم عليه بالفسق او بالبدعة وهو بيظن انه يؤدي رسالة جماعة الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات لك الفن الراقي وعايزين نرتقي بادواق الجماهير والكلام ده واحد كتب في الاهرام من من, من عشر قيام ولا حاجة مقالا بيقول يعني قل بيقولوا ما اجتمع رجل مع امرأ الا كان الشيطان ثالثهما ايه الكلام ده كلام فارغ والكلام ده عند الناس الشهوانيين اذا كان جاهل اعلمه واقول له هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مش قول اي حد واكثر الناس بهيميه هم الجماعه دول هم الجماعه دول ده حتى يا اخي بيظلموا البهائم لما فلان يبقى عنده شهوه كده يقول لك ده عنده شهوته بهيميه لا والله البهيمه بيعملها انت عارف ليه ما بيعملهاش البهيم لان المراه لأن البهيمه اذا لقحت لا تسمح للفحل ابدا ان ينزو عليها لان البهائم ما بتتحركش بشهوه البهائم بتتحرك لمصلحه البهيمه ما بقت حامل هو ده المقصود من الموضوع انها تولد عجل عشان العجل يبقى عجل وجب عجل وتفضل تاكل في عجول تلاقي لحمه يعني هذه المهم بتاع المسألة دي انما الشهوة ال الذي ينبغي ان يوصف بان شهوته بهيميه هو البنياد لان الشهوة هي التي تحركه انما البهيمة لا تسمح للفحل ان يقترب منها اذا حمل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا قال ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما يطلع أمثال هؤلاء اللي بيقولك الفن الراقي ونطلع مش عارف بالايه والكلام ده وهم أفسدوا الخلق واكثر الخلق بهمية وهم الشهوه اللي بتحركهم ويرمون أهل الإيمان بأنهم عندهم كذا وعندهم كذا والكلام ده ويفضل عايش طول عمر لا يتنبه أنه على ضلال مبين حتى يرى ملك الموت حينئذ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هود قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صدعة فليس مراد الله عز وجل ما يخطر على بالك وليست مراد الله تبارك وتعالى ما يستحسنه المرء من تلقاء نفسه تحسين التقبيح العقلي لا لا يكون التحسين والتقبيح إلا شرعيا فالحسن ما كان حسنا في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقبيح ما كان قبيحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إبقى ليس هناك أحد ولو كان ملكا لو كان ملكا لا يعصي ليس هناك مخلوق سواء كان ملكا أو كان بشرا يستغني عن هداية الله تبارك وتعالى عشان كده جاءت الآية قل لو كان في الأرض ملائك مش بشر لهم شياطين ونفس اماره بالسوء الكلام ده لا ملائكة لا يعصون الله قط قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول اذ لا يستغني احد عن الله عشان كده جات لفظه مطمئنين هنا ليه لان اصل الطمئنين انهم هي عمل الايه عملوا القلب ولذلك الطب النفسي كله مختصر في نصف ايه في كتاب الله الا بذكر الله تطمئن القلوب انفعال الجوارح ده سبب اضطراب القلب هو اللي مكتئب ده او عنده مرض نفسي زي ما بقول اول ما بيهيج بيكسر الدنيا يمسك النيت يكسروا والأزايز يكسره والبتاع يقلبه الترابيزه مش عارف ايه ويضرب اخوه يمسك السكينه ويجروا فلان واعلان ده كله ليه الجوارح دي والعينين ال... اللت... اللتان تدوران كالمحجر في ال... ده كله سببه ايه المضغ ده هذه المضغه قلب المضطرب اذا هذا القلب كالقلب كان موصولا بالله سكن فتسكن الجوارح تبعا لذلك فالطب النفسي كله مر... في نصف ايه في كتاب الله عز وجل فانا بقول لاي مكتئب اي مريض نفسي علاجك في هذه الايه مش سكتك تروح للاطباء النفسانيين معلش هناك اطباء نفسانيون مرضى هم نفسهم عايزين طبيب نفس اول ما يروح له مكتبي يقول له ما قبل كده ولا ايه طول عمرك الا ما تشخش مزيكا كده وتوطي اللمبه شويه و... وتقعد تسمع كلاسيك كده وحاجات كده موسيقى تهدي اعصابك يدله على محارم الله يجرئه على ان ينتهك محارم الله ويدله كم كبسوله والكلام ده يفضل مسطول ويسموها ايه مهدئات معناها مخدرة يسموها مهدئة الناس الولد لسه مكسر الدنيا وقلب مش عارفين يكسر الإجازة وعمل بتاعه خدوه بتاع الدولو الولد بقى أعد ساكن كده ولا ك السلام العلاج جاب نتيجة لا ما جابش نتيجة ولا حد مسطول هذه كل الطبيب الدكتور ده قدر يعمله مسطول طب هل من مصلحة المريض يظن مسطول ولا لازم يفوق عشان يعرف حياته هتمشي ازاي انا انصحك عندك اكتئاب عندك مرض نفسي عليك بعالم رباني يصلك بالله اذا وصلك بالله انتهت مشاكلك انا بذكر تطمئن القلب يبقى يبقى القلب اللي ده عمل القلب تو ما يدخل القلب اطمئنان من أي نوعباء سواء كان موجباً أو كان سلبياً ما أهل الدنيا الذين هم أهلها مطمئنون تماماً إليها فسكن قلبهم شوف الآية إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون فالدنيا مذمومه على كل الاصعده انما تاخذ منها بلاغك لما تكون الدنيا بهذه المثابه هل يجوز لعاقل ان يطمئن اليها قال لك لا طب ايه الحل؟ الحل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الحل كن في الدنيا كانك غريب. ادي الحل. لو انت عايز تنجو هو ده الحل. لكن قد يأنس الغريب في دار الغربة. والمطلوب ان لا تأنس بالدنيا يا مناس جم من البلاد وسكنوا في بلاد اخرى يعني مثل القاهرة دي القاهرة دي تقريبا سكانها الذين ولدوا فيها ونسعوا فيها حفن قد كده وبقية السكان فيها جاءوا من كافة انحاء مصر طب انس ولا لا آه أنسوا عايشين حياتهم مبسوطين ولا لا آه بل بالعكس الواحد منهم إذا ذهب إلى داره التي ولد فيها وإذا ذهب إلى ملاعب صباه يشعر بشيء من الغرب برغم أن أبوه ومه وعمامه وخواله والكلام ده موجودين في البلد اللي إنه ما بيسترحش إذا رجع المكان اللي جنبيه الجران اللي عرفهم وإصحابه واصدقاءه وشغله فقد يأنس الغريبه في دار الغربة وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك كن غريبا حتى لا تأنس إيه الحل قال لك آه دي دئافة كونك تأنس في دار الغربة هذه دئافة أنا عايزة تبقى مستوحش مستوحش الآن الآن من تشعر فتوعد فقال عليه الصلاة والسلام أو عابر سبيل أو هنا ليست للتخيير يعني يتبقى غريب يتبقى عابر سبيل لا أو هنا للإضراب كأنما قال لك كن في الدنيا كأنك غريب لا لا لا لا بل عابر سبيل أي لا تكن غريبا كأنما أضرب عن المعنى الأول هذه معنى لما بنقول أو هنا للاضراب كأنك أضربت وتركت المعنى الأول لمعنى جديد تريد أن تؤسس وهذا كقول الله تبارك وتعالى وما أمر الساعه إلا كلمح البصر أو هو أقرب أو هنا بمعنى بل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر بل هو اقرب من لمح البصر فبحصل الإضراب عن المعنى الأول وترك له عشان نؤسس المعنى الثاني وهذا كقول الله تبارك وتعالى أيضا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون أو هنا بمعنى بل وأرسلناه إلى مئة ألف بل يزيدون يبقى خلاص كده كن في الدنيا كأنك غريب لا اضربنا عن هذا المعنى وتركناه لان الغريب قد يأنج في دار الغربة والمشكلة الانس ان تأنس ما يسمى بالف العادة من كتر ما الفت الفت الشيء خلاص سكن قلبك اليه لكن كن عابر سبيل مين بقى هو عابر السبيل قال لك عابر السبيل الرجل الذي يجتاز الطريق طالبا وطنه ادي عابر السبيل مسافر يعني اذا ادركه الليل ينصب الخيمه بتاعته يحط جسمه ينام كاغفاءه الطائر وبعدين يقوم لمم الخيمه ولمم شغله حطه على كتافه ويواصل السير حتى يصل الى وطنه بالله عليك لو في واحد عابر سبيل عارف انه مسافر والسكه دي مجرد ممر ومعاه فلوس ممكن يقوم جاي كده في حته ارض ويمبنيها ومؤسسها وعامل بقى رخام وعامل سيراميك وفارش مش عارف سجاجيد والكلام ده عشان يسيبها ويمشي رايتم عاقلا فعل هذا ده انت لما بتسكن في شقه مفروشه والحنفيه بتفضل تخر ميه انت بتردش تجملها جلد لو لقيت ان المحاره وقعت والنقاشه بتقشر ما بتردش تعملها ولا تحط فيها فلوس ليه يقولك اصلا مش مكان مش مسكني أما يبقى لي سكن تمليك أعمل فيك كلام طب تتعامل بنفس هذا المنطق وأنت تتعامل مع الدنيا تعامل بنفس هذا المنطق إنما مثلك كمثل سيد أرسل عبده إلى بلد آخر ليقضي له حاجة وقال له إذا قضيتها فأتني فليس للعبد شغل إلا أن يفعل ما أمره سيده ثم يرجع إلى مكانه مرة أخرى هي دي الدنيا وضعنا فيها وضع... و... ابتلاء واختبارا ومردنا إلى الدار التي لا تنفد في الآخرة يبقى لما الإنسان يعمر في الدنيا كأنه لن يموت هذا الإنسان يحتاج أن ينبه فإذا تنبه قبل الموت فهذا مما أراده الله له من الخير إبقى القصد من الحديث لاستحاش تبقى مستوحش ما تبقاش مطمئن لان قلنا إن المطمئن يخلد إلى الأرض ويجعلها دار مستقر ومش ده المطلوب فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل فهمها ابن عمر واراد ان يبينها لك لان في بعض الناس يقول لك مش فاهم يعني ازاي يبقى عابر سبيل فبينها ابن عمر رضي الله عنه, عنه عنهما بكلامه الذي اتى بعد الحديث قال اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ما هو انت ممكن وانت نايم لاي معنى من المعاني خطر لك تقوم تمشي اذا مشيت لعله لا ياتي عليك الصباح وانا اعرف رجلا رحمه الله عليه كنا في شهر طوب كانت بقى يعني عك بر برد شديد ومطر شديد دخلت عليه في المحل قبل العصر بساعة تقريبا سلمت عليه وقعدت معاه خمس دقائق وبعدين ببص كده جنب لقيت بطاطين ابقول له ايه البطاطين دي قال لي ده بطاطين اسباني الوبره بتاعتها طول كده يا اخي الدنيا برد حدث بها, بها الليلة تمام والله يا اخوانا بعد صلاة العشاء كان في قبر ما تدفاش بيه ولا حطها على جسمه بعد صلاة العشاء أنا سبته من هنا مات بعد العصر بحوالي نصف ساعة على ما هيئوه الكلام ده هو بعد العشاء فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك العبد العاقل لما يلاقي عنده نشاط يشتغل عشان يوفر يعمل وفر يعني لما يلاقي عنده نشاط ليه سترد عليه لحظاته فتور يبقى دي تعوض دي انا دلوقتي مسافر وسفر طويل امشي على مهل ليه طب ما امشي امد الخطا ليه لان انا مش ضامن مراحل الطريق ممكن اتعطل ممكن الدبه اللي انا راكبها يحصلها اي عطب يبقى النص ساعه اللي انا اجتهدت وجبتها بدري لو راحت مني فيما بعد يبقى كاني عوضت كاني ماشي بطريقه مستويه يبقى الانسان اي انسان عاقل يعلم ان العباده في الشباب والصحه كما كانت حفصه بنت سيرين تقول كانت تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب فاني رايت العباده في الشباب لما بيكبر البني ادم بيديله الامراض ا دهروا بيوجعوا رجلي وجعوا عنده خشونه في الركب عنده تصلب شرايين عنده مش عارف زبحة عنده بتاع عنده الكلام ده نفسه يصلي ومش عارف نفسه يطلع علشان يشهد الجماعه ومش عارف ياما ضيع صلاه الجماعه لو كنت صليت مثلا الجماعة وكنت وكنت حريصا على هذا كنت تصوم وأنت صحيح تصوم تطوعا ثم مرض خد البشرة دي حديث أبي موسى الأشعاري الذي رواه البخاري عليه الله والله سلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يعمله صحيحا مقيما وهو صحيح ما فوتش ولا صلاة جماعه مرض مش قادر ينزل من البيت كل صلاه يصليها في بيته ياخذ ثواب الجماعه ده منصوص الحديث اذا سافر العبد ما بيشهدش الجماعه يصلي ببيته عشان مثلا بيصلي قصر ولا حاجه يأخذ في بيته وهو يصلي القف يأخذ ثواب الجماع إذا كان العبد دائم الصوم في زمان شبابه وقدرته ثم جاء جاء له من عارض أو غيره فلم يستطع أن يصوم كتب له أدو الصيام وهكذا كل عمل من أعمال البر كان يفعله العبد وهو متمكن ثم عجزا فإن الله عز وجل يوفيه ذلك يبقى الإنسان العاقل وهو صحيح يعمل ويجد في العمل ليه ستأتي فترات لن يستطيع أن يعمل مثل هذا العمل داك معنى كلام ابن عمر واخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ليه لأن الحياة الدائمة الباقية إنما هي التي تأتي بعد الموت يبقى شيئا الشيء الأول أنني أمس في قناة الحكمة سألني سائل فقال قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره اللي هو المنافقين يعني فكيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول فحصل نوع من الخلط في إجابتي وأنا حسيت باللخبطة دي في أثناء الكلام بس في الآخر يعني ولذلك أردت أن أتراجع فلم أتراجع ولم أوضح المعنى توضيحا كاملا وخشيت حقيقة أن أموت أو أن يحال بيني وبينكم ولا يكون الجواب واضحا يعني كان المتبع يعني أنني قلت هذا الكلام في قناة الحكمة أبقى أنتظر الإسبوع القادم في وقت برنامجي ظهر الفردوس يوم الثلاث وأولي الكلام ده حيث وقع الخطأ وقع الخلط لكن الحقيقة خشيت أنا موت. وليلة أمس كنت تعبان وقلت بقى بيني وبين نفسي أول إن شاء الله ما أصل إلى هنا بسلام أنا هنبع المسالة عشان إيه حتى أفك رقبتي خلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه عبد الله ابن عبد الله بن بي بن سلول وقال يا رسول الله تعالى فصل على أبي وطلب يعني ثياب النبي عليه الصلاة والسلام ليكفن أباه فيها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن وابن سلول لي لأنه في الظاهر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم ينهى نهيا خاصا أن يصلي عليه فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم ليصلي عليه وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه امامه وقال اتصلي عليه اتصلي على هذا المنافق قال نح عني يا عمر اني خيرت فاخترت وده من شفقتي عليه الصلاة والسلام اني خيرت فاخترت فداء الحامل للنبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي عليه استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فالسبعون هنا كانت على بابها عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى عليه صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ونزل قوله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم غير السبعين دي خلاص دي النهاية استغفر او لا تستغفر حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اعلم اني لو زدت على السبعين ان يغفر الله لهم لزدت برغم ما ناله من اذى هؤلاء يبقى اذا الاية نزلت بعد صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ولذلك دي بقى من موافقات عمر ابن الخطاب من الأمور التي نزل القرآن بموافقة عمر فيها حتى أن عمر كان يقول كما هو من حديثه في صحيح البخاري كان يقول ثم تعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقف أمامه وكيف قال له كيف تصلي على هؤلاء حتى نزل القرآن بموافقة عمر في هذا هو ده باختصار الجواب الفصل وهو واضح لكن يعني حصل مني إيه زي ما تقول لخبطه في الكلام فأردت أني أستبرئ من ذلك الشيء الاخير وهو أنني منذ سنوات طويلة كلما قرأت في كتاب الله عز وجل أجد السمع مقدما على البصر في آيات القرآن قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة والذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ذهب الله بسمعهم وأبصارهم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا حتى في صفات الله عز وجل تأتي صفة السميع قبل البصير فكنت عايز أفهم المسألة دي ليه السمع دائما يأتي قبل البصر وكثير الاقي السمع جنب العقل أو بجانب القلب أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان يسمعون بها ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون فتلاقي السمع جنب العقل جنب القلب أو بجانب العقل والعقل مستقره في القلب فكنت عايز افهم لكن سبحان الله لا يفهم المرء المعنى احيانا الا اذا كان هناك مقتضى زي ما انا كنت لسه بقول من شوي حتى وقعت حادثة فانفك عني هذا الغموض الحادثة دي بتتلخص في بنت اخي لنا كانت حاملا مات الجنين في بطنها راحت علشان تعمل عمليه تفريغ الدكتور اعطاها دواء خطا ففقدت سمعها مات العصب السمعي كله لا تسمع صوت نفسها ولا صوت غيرها فحينئذ انكشف لي الغطاء الاعمى الذي فقد بصره مع شدة مصيبته حتى أن الله تبارك وتعالى قال كما في حديث الإله قال من ابتليته بأخذ حبيبتيه فصدر لم أجد له جزاء إلا الجنة مع شدة مصيبة فقد البصر إلا ان الاعمى عايش بيعيش وبيأكل وبيشرب وبيهزر وبيعمل أعمال وما فيش مشاكل ومنهم اناس المفوهون أذكياء القلب يطلع على المنبر يهز القلوب هزا ويتكلم في, في المجالس تلاقي حسن المنادمة لكن فاقد السمع فقد الحياة قاعد زي الجدار مش عارف يتكلم مفيش حوار هذا هو الذي حدث لهذه الفتاة واحد وعشرين سنة فقدت سمعها تماما ومات العصر السمعي أعدى في البيت زي الطوبة عناء معنا، طبعا لو الإنسان فقد السمع وهو لسه مولود عناء لا يعلمه الا الله لان الحمد لله دي تعلمت الكلام وتقدر تتكلم بس هتتكلم تقول ايه ساكته فقلت لابيها يعني الا تتكلم تتكلمش كده وتاخد وتدي قال لي لا ساكته بس مبحلاها كده هو واقفه ساكته الخطاب كله بالكلام بالكتابه حاب يعملها عمليه يزرع لها سماعتين والسماعتين دول لا تقومان بمقام عشر الأذن ولا عشر معشر الأذن السماعات دي دولة بتعمل زبزبات عايزه بعد ما تركب السماعات تعمل تدريب عشان تتدرب على الزبزبات ازاي تترجمها الكلام فتاخد لها عدة أشهر علشان تقدر بالزبزبات دي تفهم الناس بيتكلموا ازاي وهتعتمد اعتمادا كبيرا على البصر وحركه الشفايف بالنسبة للمتكلم المتكلم لما بيتكلم تقدر تشوف الشفايف لما تتحرك اللفظ الحرفي ده ايه بيقول ايه مع الذبذبات تقدر تعيش وتقدر تسمع انا تذكرت كلام ابن سيرين لما جاله واحد مرة يشتكي الفقر فقال له ابن سيرين أترضى سمعك بمئة ألف ترضى تبقى أطرش أصم وتاخد مئة ألف قال له لا قال أترضى ببصرك بمئة ألف قال له لا قال له لسانك قاعد يعدلك النعم اللي هو فيه كل ده والرجل قال له لا لا فقال له أراك جئتني بمئين ألوف تشكو الفقر معك مئون ألوف مئات الالوف عبارة عن مال مختزن في هذه العافية وجئتني تشكو الفقر فالحقيقة انكشف لي الأمر بعد المسألة دي وعلمت أن السمع هو الحياة فانا الحقيقة أردت أن أخاطب أهل الخير أن العملية لما راه علشان يشوف تكلفها <تصفيق> لا هي تتكلف في حدود تلتمية ألف شوف سماعة قد كده عشان تعرف وعشان أعرف أنا كمان قبلك النعم التي نرفل فيها وأي واحد بيشتكي من صداع ولا بيشتكي من تنميل ولا بتاع فاكر ان ما فيش واحد في الدنيا متالم غيره لا والله هناك أناس لو نظرت إليهم لسجدت لله شكرا على النعمه التي انت فيها ولو كنت تزحف على بطنك فالعمليه باهظه الحياه التكاليفه فانا يعني ارجو من اهل الخير جزاهم الله خيرا إن هم يعني يمدوا يد المساعده لهذه البنت ويردوا اليها الحياه لان السمع كما قلت لكم السمع هو الحياه يرد لها الحياة مرة أخرى فلعله أن تطول بها حياة احنا مش عارفين أجلها امتى ممكن البنت دي تعمر إلى مئة سنة لا أحد يدل وهي ابنة عشرين ربيعا أو يزيد قليلا فتقضي حياتها كلها بلا سمع فأنا أرجو من إخواننا أهل البر ومن أهل الخير أن يتكفلوا بهذه المسألة وأن يردوا الحياء إلى هذه البنت ومثيلاتها وأنا كما قلت عندي يعني حالات كثيرة جدا وقلت في هذا المقام قبل ذلك عندي حالات كثيرة جدا وأنا مغتبط شديد لاغتباط بهذا الانفعال من الجماهير هذه الأمة ملآنة بالخير ولكنها تحتاج إلى من يستخرج هذا الخير استجابات الدكاترة سواء كانوا الأساتذة في الجامعات على اختلاف درجاتهم العلمية أو الذين لم يرتفعوا لهذا المستوى العلمي كانت استجابة الرائعة. يعني يوم ما قلت هذا الكلام وأنا متعود حقيقة عندما أرجع إلى بلدي أنا لا أقود السيارة إنما يقودها أخي أو أخ معنا أيضا وأنا لا أقود في هذا اليوم انا الذي قدت السيارة إلى بلدي ليه؟ لأن كل واحد منهم كان التليفون على ودنه عما ليكتب اسماء الدكاترة وعناوين العيادات وارقام التلفونات وكل واحد يقول ابعث لي بأي عدد من المرضى انا والله يعني كنت امسح الدمع عن عيني لابصر طريقي وانا ماشي بالليل من هذا الشعور الجارف وهذا الخير المخبوء المدفون في هذه الامه فنعرف ان في اهل خير وحتى الان لا زال ناس بيتصلوا وما خذلونا بحمد الله يعني ما اتصل بواحد منهم وقلت لو ستتيك الحال فلانية فخذلنا قط الحمد لله وجزاهم الله خيرا وأنا يعني على حسن الظن بكم في أي حالة من الحالات أنا أندب إليها أرجو أن يكون في يعني إخواننا من المسلمين من ينفعل لها ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيام وأنا يعني رقم رقمين للتليفونات تتصلوا على هذه الأرقام الرقم الأولاني 010 5 22 15 47 والرقم الثاني 10 161 0 -3 -3 ممكن أعيد الأرقام مرة أخرى الرقم الأولاني 0 عشرة وأرجو أن أخونا عبد الحميد لو يقدر على الشاشة طيب. طيب جزاك الله خير 0 عشرة 5 اتنين وعشرين خمستاشر والرقم الثاني صفر عشرة واحد ستة واحد صفر خمسة رقمي اللي هو اخوانا بيشتكوا إن أنا ما بردش عليه يعني يعني برد كتير قوي صفر عشرة خمسة تمانية تمانية صفر واحد ستة ستة ممكن أي حد إما يخاطب الرقمين دول أو يبعث لي رسالة على آه يعني آه الهاتف بتاعي أنه هو على استعداد إني يساعد سواء في هذه الحالة أو يساعد في أي حالات أخرى من الحالات التي نحن نحتاج إلى إخواننا المحسنين الموسرين وأنا أقول لكم إن إن الغنية إن الغنية يستطيع أن يجري في مض مع في مضمار العالم الغني يستطيع أن يجري في مضمار العالم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق على هلكته أي أن هذا الرجل الغني يهلك ماله يعني لا ينسق كده الهوين لا ده من شدة إنفاقه كأنما يهلك المال من شدة انفاقه كأنما يهلك المال سلطه أي سلط المال على هلكه المال ولكن قال في الحق ولكن قال في الحق ولا يستطيع أن يقول هذا في الحق إلا إذا كان عالما أو مرتبطا بعالم آه والله يعني آه هل آه أن يجوزنا أن نشوف الرسالة المبشرة اللي جايلنا دي هل نتبرع لهذه الفتاة الآن من فاعل خير بعشر تلب ديني جزاه الله خير أن هذا خير البر عاجله جزاه الله خير ولعل الله عز وجل أن يدفع عنك بهذا من الآفات ما يعني ما يكون مخبوءا وانت لا تعرفه وكما يقول اهل العلم دائما ان السبب من القدر ما يفهمش حد من كلامي انه كان سيصاب بمصيبة وبعدين دفع فارتفعت المصيبة لا كان سيصاب بمصيبة قدره الله وقدر الله ان يسمع كلامي ليدفع هذا المال فجعل المال سببا لدفع القدر فالسبب من القدر هما الاثنين من القدر ما قدره الله عز وجل وما سببه الله عز وجل لدفع القدر كما قال ابو خزامة في حديث سن أبي داود لما قال يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها أترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله أي أن هذه الأدوية اللي انت أخذتها دي من قدر الله اوعى تفصل بين السبب والقدر تقول لو ما كانش خرج ما كانش مات لا كان لازم يخرج عشان يموت لان السبب لا ينفك عن الايه عن القدر زي واحد اصيب بداء عضال فقدر الله سببا لرفع هذا الداء العضال فالسبب هذا من القدر ايضا قدره الله عز وجل ليدفع به فكما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نفر من قدر الله الى قدر الله والله تبارك وتعالى أسأل أن يدفع عنا و... ما يؤذينا في الدنيا والآخرة وأن يسبل علينا وعليكم ستره الجميل إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل